وَمَن يَسْتَكْبِرُ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَغْلِبْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا والانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما